بوك تو ايكوش واحد وعشرون واحد وعشرون چوتو خاتو اردا دوي محادثة قصيرة رقم اثنين محادثة قصيرة رقم اثنان. কোথা থেকে এসেছেন থেকে সুইজারল্যান্ডে অবস্থিত আমি মিস্টার মিলারকে পরিচয় করাতে চাই সে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে هو يتكلم عدة لغات. आपने هل حضرتك هنا لأول مرة؟ هل حضرتك هنا لأول مرة؟ نا আমি গত বছরে একবার قد كنت هنا في العام الماضي. لا، قد كنت هنا في العام الماضي كنت شده ماترو اك شبته الجن ولكن لمدة اسبوع واحد فقط ولكن لمدة اسبوع واحد فقط أبنار آمادير ايخاني كامون لاغي؟ أتستمتع بوجودك عندنا؟ تستمتع بوجودك عندنا؟ خوب بھالو، ايخان كاللوك جون خوب جدا، الناس هنا لطفاء جدا، الناس هنا لطفاء ايبو، امر ايخان كالدريشو خوب بھالو لاتش وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا أبني كي كورين ما هو عملك؟ ما هو عملك؟ أمي أجون أنبادك انا مترجم أنا مترجم أمي بوي أنبادكوري أنا وترجم الكتب انا اترجم الكتب اپنی کی هل حضرتك هنا لوحدك هل حضرتك هنا لوحدك نا اما استری اما زوجتي زوجي هنا ايضا لا زوجتي زوجي هنا ايضا اي بو اورا هولو amar dui santan وهناك طفلاي الاثنان وهناك اطفالي الاثنان